وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا بِهَا لَهُم قُوب لا يَفْقَعونَ بِهَا وَلَهُم أَعيون ال لا يُبصِرونَ بِهَا وَلَهُم آذَان لا يَسمَعونَ بِهَا لَ قُوه لا يَفكغون بِهَا وَلَهُمأَيون ل أصِعُونَ بِهَا وَلَهُ آذَان لا يسمَعون بِهَا قُل كَالانعامِ بل هم اضل اولائك كالانعام بل هم اضل اولائك هم الغافلون اولائك ولله الالسماء الحسنى فادعوه بها ولله الاسماء يلحدون الذين يلحدون في اسماءه اولئك الذين يلحدون في اسماءه سنجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا ام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 والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم واملي لهم انكيديمتين انكيديمتين اولم يتفكروا, أولم يتفكروا كاو ما بصاحبهم من جنن نادى صاحبه من جنن انه الا نذير مبين انه الا الذي مبين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجرهم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجرهم لَوِى أَيِّ حَدِيثٍ بَادَهُ يُؤْمِنُونَ لَوِى أَيِّ حَدِيثٍ بَادَهُ يُؤْمِنُونَ مَن في اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ لَن يُضِلِّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا اسْأَلُونكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا هي الوقتاء الا لهم في السماوات والارض ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم إلا بغته لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفيا عنها اسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَبِيبٌ لَّهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ